وهي الوقوف مع قوله تعالى كفرنا بكم وقلنا لابد ان نقف مع هذه الجمله كفرنا بكم فعل فاعل ومفعول به كما ذكرنا والمفعول به هنا هو الكاف فهو في محل نصب مفعول به وان كان لا يعرب هكذا وانما يعرب باعتبار ظاهره المشهور عند عند النحاة قدمنا فيما مره قواعد واصول نحويه مبنية على استقراء كلام العرام فيما يتعلق به تقسيم الفعل إلى لازم ومتعدي وكذلك ما يتعلق بتعديتي القاصر اللازم وعرفنا أنه عند جماهير النحات يتعدى بأسباب ثلاثة يتعدى بأسباب ثلاثة وقد عرفنا قبل ذلك أن الفعل القاصر هو اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به بنفسه عنئذ قد ينصب غير المفعول بهه وقد ينصب مفعولا به لكن لا لا بنفسه وهذه لا بنفسه يفسر به بالأسباب الثلاث الذي ذكرها الزمق شريواء وغيرهم أولا الهمزة ثانيا التضعيف ثالثا حرف الجر حرف الجر والذي يعنينا هنا هو ما يتعلق به بحرف الجر وعدي لازما بحرف الجر وعدي لازما بحرف الجر إذا عدي صار فيه تعدي أو لا صار فيه تعديه وقد عرفنا ان التعديه عند النحاة على قسمين على نوعين تعديه عامه وهي شامله لجميع حروف الجر وتعديه خاصه وهي الخاصه بالباء على جهه الخصوص هذه المباحث مهمه في ادراك ما ذكرناه سابقا لاسيما ما نقل عن سيبويه او ما نص عليه سيبويه في الكتاب ونقله ابن اصبح في الممتع ان اكثرنا وكذلك كفرنا انه يدل على تسميه يدل على على التسميه وهذه من المسائل الفارقه هنا في هذا الباب الذين عرفنا ان نتيده ما سبق ان كفرنا بكم هو بعينه اكفرناكم نسبناكم الى الى الكفر وكفرناكم نسبناكم الى الكفر وكل منهما يقتضي التسميه الذين وضع في لسان العرب بالدلاله الوضعيه أن أكفرنا معنى سميناه ولذلك تقول ماذا زيد كفر عمرا أخبرت عنه بكوني كفر عمرا ما معنى هذا الكلام أنه قال يا كافر سمه كافرا حينئذ حكم عليه بي المروق وحكم عليه بي بالكفر فإذا أخبرت تقول ماذا فلان زيد كفر عمرا يعني سمه كافرا وأكفر كما مر معنا في سؤال الإمام أحمد بما اكفرته يعني بما سميته كافرا حينئذ ما يتعلق بهاتين الجملتين هو بعينه ما يتعلق بي كفرنا بكم لان كفره زيد عرفنا انه يدل على اخبار باحداث او بقيام وصف الكفر بي بزيد وهذا لا يدل على ان نسبته الى الوصف اذا اردت ذلك الذي هو النسبة حينئذ اتي بماذا بالباء والا كفر زيد كفرت بزيد ما الفرق بينهما ان الثاني فيه دلاله على ان نسبته الى الكفر فقلت كافر كفرت بزيد بمعنى اني قلت فيه كافر ومثله كفرت بالطاغوت اني حكمت عليه بكونه كافرا فمن يكفر بالطاغوت يتعلق به امران لا يتعلق بالجحد والانكار واعتقاد بطلان العباده وفيه كذلك دلاله على على التسميه وما يقوله بعض الزنادقه ان الله تعالى امرنا بالكفر بالطاغوت ولم يامرنا بتكفير الطاغوت هذا مصادم لاصل الدين هذا لا يقوله مسلم البت بل تكفير الطاغوت داخل في مفهوم فمن يكفر بالطاغوت ولذلك لو نظرت الى ان اكثر السلف على تفسير الطاغوت بما ذكره عمر وهو الشيطان اذا فمن يكفر بالطاغوت عن لا تكفر الشيطان هل يفهم منه هذا جواب لا وكذلك ما يتعلق بتفصيل بعض السلف ان الطاغوت هو الساحر اذا كفرت بالساحر لا كفرته هكذا هكذا على على ميزانه كفرت بالساحر يعني جحدته وانكرته وانكرت السحر لكن هو نحتاج الى نص اخر هذا اللفظ لا لا يدل عليه وكفرت بالكاهن كذلك هذا لا شك انه من من ابطل الباطل كفرت بالطاغوت كفرت الطاغ هو داخل فيه اذا كفرنا بكم بمعنى اكفرناكم بمعنى كفرناكم الباء وهذا محل وقفنا الباء في نحو كفرنا بكم هذه عند النحاة للتعديه للتعديه والمراد بها التعديه الخاصه ومعنى هذا ان الباء بمنزله الهمزه همزه النقل قد عرفنا همزه النقل اوظفتان قال ابن مالك في شرح التسهيل الجزء الثالث صفحه 149 وباء التعديه هي القائمه مقام همزه النقل وباء التعديه هي القائمه مقام همزه النقل وما هي همزه النقل ذهب زيد اذهبت زيد اذهبت زيد كفر زيد اكفرت زيد الباء هذه قامت مقام الهمزه بالنص هذا ابن مالك حينئذ اقامه الباء مقام الهمزه معناه ماذا انها تفيد فائدتها وهمزه النقل للتعديه كذلك الباء للتعديه فكل منهما يفيد التعديه معنى التعديه كما مر جعل الفاعل تصير الفعل مفعولا به واذا صار مفعولا به حينئذ نزل عليه الوصف كما تقول ضربت زيد فزيد المضروب فزيد مضر حينئذ تعلق به الوصف او لا نقول نعم تعلق به الوصف قال ابن مالك وباء التعديه هي القائمه مقام همزه النقل في ايصال الفعل اللازم الى مفعول به وهذا وحده كاف كلتي في ذهب الله بنورهم هذه الباء باو التعديه ذهب الله بنوره لان ذهب هذا فعل لازم هذا فعل لازم ذهب الله بنورهم ولا ذهب بسمعه وابصارهم قد عرفنا ان ثمه قراءه ذهب الله بنورهم اذهب الله نورا فدل ذلك على ان الباء بمعنى الهمزه ونقل المرادي المصري المالكي في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيه ابن مالك كلام ابن مالك السابق وباء التعديه هي القائمه مقام همزه النقل في ايصال الفعل اللازم الى المفعول به واقره واقره وهذا شرح المرادي من اشهر ما يكون من شراح Alfiyah وهو الذي اختصره الاشموني الاشموني اختصار لهذا الكتاب قال ابن هشام في مغني اللبيب صفحه 138 الثاني من معاني الباء الثاني التعديه وتسمى باء النقل ايضا تسمى باء النقل في نص ابن مالك السابق ان باء التعديه هي التي اقيمت مقام همزه النقل وهنا يقول ابن هشام وتسمى يعني الباء التي للتعديه تسمى باء النقل ايضا كما ان الهمزه تسمى همزه النقل اذا هي بمعناه هي بمعناه فلا فرق عند العرب وأهل اللسان بين أكفرت زيداً وبين كفرت بزيد لا فرق بينهما البت ونحن نزيد هذه الأقوال من باب تأكيد المعنى لأن لا يبقى في النفس الشيء فإلا المسألة واضحاً قالوا تسمى باء النقل أيضاً وهي أي هذه باء النقل المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولاً إذن كفرنا بكم الكاف هنا مفعول به وهي واكثر ما تعدى الفعل القاصر تقول في ذهب زيد ذهبت بزيد واذهبته كفر زيد كفرت بزيد واكفرته تقيس عليه مباشره ولا يحتاج الى تنصيص منهم ومنه ذهب الله بنوره وقرئ اذهب الله نورهم وهي بمعنى القراءه المشهوره قال وقول المبرد والسهيل ان بين التعديتين فرقا وانك اذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب مردود بلاء هذا مر معنا فيما فيما سمه ونحن نذكره لالا يقال ماذا ترك قصدا الا ان قال ولان الهمزه والباء متعاقبتان لم يجوز اقمت بزيد هل يجوز ان تقول اقمت بزيد لا يجوز لماذا لان الباء نائبه عن عل الهمز فلا يجتمع فلا يجتمع عنه إما تقول ذهبت بزيد أو أذهبت زيد إما هذا وإما ذا أما أذهبت بزيد هذا لا يصح في لسان العرب ونقله الأشمون بلوظه كلام ابن هشام في مغن اللبيب قال أبو حيان في البحر المحيط في أول تفسير سورة البقرة ذهب الله بنورهم قال والباء في بنورهم للتعدية وهي إحدى المعاني الأربعة عشر التي تقدم أن الباء تجيء لها وهي عند جمهور النحويين ترادف الهمزه ترادف الهمزه يعني لا فرق بين همزه النقل وبين باء النقل التي تسمى في المشهور باء التعاديه قسمها ابن هشام بماذا سماها بباء النقل تبع لهذا قال فاذا قلت وكلام لابن حيان فاذا قلت خرجت بزيد فمعناه اخرجت زيد اذا قلت ماذا خرجت بزيد معناه اخرجت زيد قس عليه كفرت بزيد معناه اكفرت زيد لا فرقه بينهما البت ومر معنى من كلام سيباوي ان اكفرت زيدا سميته كافرا اذا كفرت بزيد مثل اكفرت زيد واكفرت زيدا سميته كافرا اذا كفرت بزيد معناه سميته كافرا واضح ها اشكاله في قال فمعناه اخرجت زيدا ولا يلزم ان تكون انت خرجته الى ان قال و لكون الباء بمعنى الهمزه لا يجمع بينهما لا يجمع بينهما فلا يقال اذهبت بزيد وقرا اليماني اذهب الله نورهم وهذا يدل على مرادفه الباء للهمزه يعني من الادله القراءه الاخرى لو لم تثبت لو كانت شاذة صح الاستدلال بها في مثل هذا المقام في مثل هذا المقام اذا الباء للتعديه وهي باء النقلي يعني تسمى بذلك وظيفتها من حيث المعنى وظيفة همزه النقل تعدي الفعل القاصر فتجعله متعديا تصير الفاعل مفعولا به فلا فرق حينئذ في في المعنى قد يقول قائل الباء في كفرنا بكم للالصاق احتمال قد ياتي لابد من الجواب فاذا قال قائل الباء في كفرنا بكم للالصاق نقول لابد من تفسير معنى الالصاق وهل المراد ممن قال انها للالصاق وان الباء لا تخرج عن هذا المعنى انها لا يجامعها معنى اخر ام انها لا تاتي في جميع الموارد الا لمعنى دون سائر المعاني التي ذكرها النحاة لا شك ان القول بانها لا تخرج عن معنى الالصاق لا يراد بها ماذا انها تنفك عن سائر المعاني ولذلك من هشام ذكر المعاني وغيره كذلك ان الباء تاتي للالصاق وقد تخرج الى معان اخرى ولا يفارقها الالصاق ولا يفارقها الالصاق وفي بعض المواضع قد لا يمكن ان يفسر الالصاق بالمعنى الاصلاح كما سياتي قال ابن مالك في شرح التسهيل الجزء الثاني صفحه 149 باء الالصاق هي الواقعة في نحو وصلت هذا بهذا وصلت هذا بهذا فيه التصاق او لا فيه التصاق وباء التعديه هي القائمه مقام همزه النقل في ايصالي الفعل اللازم الى مفعول به فابن مالك يرى التفريق فابن مالك يرى ان ثما فرق بين باء الالصاق وباء التعديه وان باء الالصاق انما تكون في مثل هذا المثال وصلت هذا بهذا وصلت هذا الخيط بهذا الخيط وصلت هذا بهذا عين اذا فيه اتصال او لا فيه اتصال لان الالصاق المراد به المماسه اصلا امسكته بزيد عين اذا فيه التصاق او لا فيه التصاق اذا قلت مررت بزيد وحككت به حينئذ فيه الرصاق او لا فيه الرص هذا المراد به بالارصا كفرنا بكم لا يتاتى فيه هذا المعنى لو قيل بان الالصاق يكون مضطردا حينئذ قد يلاحظ معنى عام فقط اتصال وصف بوصف ولو كان على جهه المجاز كما في قول مررت بزيد قالوا باو التعديه هي القائمه مقام همزه النقل في ايصال الفعل اللازم الى مفعول به قال المرادي في الجنداني في حروف المعاني صفحه 36 فاما غير الزائده فقد ذكر النحويون غير الزائده يقصد بها الباء كان يتحدث عن معاني الباء فاما غير الزائده فقد ذكر النحويون لها 13 معنى ان الباء تاتي لمعاني متعدده ان الباء تاتي لمعاني متعدده وما ذكره سيبويه أنها لا تفارق الإلصاق هذا قد يراد به المعنى الألعام عن ذلك لا يمنع عندهم أن يشاركه معنى آخر فيفسر على, على هذا المنوع قال فأما غير الزائدة فقد ذكر النحويون لها ثلاثة عشر معنى الأول الإلصاق وهو أصل معانيها ولم يذكر لها سيبويه غيره ذكر معنى واحد وإذا لم يذكر سيبويه غير هذا المعنى لا يلزب الا تخرج عنه لان النحو ولسان العرب ليس محصورا في سيبويه قال انما هي للالصاق والاختلال ثم قال فما اتسع من هذا في الكلام فهذا اصله قيل وهو معنى لا يفارقها والالصاق ضربان حقيقي نحو امسكت الحبل بيدي هذا به ال لصق امسكت الحبل بيدي واضح قال ابن جني اي الصقتها به يدي الصقتها به بالحبل ومجازي نحو مررت بزيد مررت بزيد يعني مررت بمكان قريب من مكان زيد والا الاصل اذا قلت مررت بزيد انك تحتك به صار فيه ماذا فيه الرصاق لكن اذا مررت بجواره حينئذ لم يكن فيه التصاق حقيقي وانما مررت بمكان قريب من مكان زيد هذا يسمى ماذا يسمى الرصاق مجازيا ومجازي النحو مررت بزيد قال الزبخشري المعنى التصق مروري بموضع يقرب منه لا بد من هذا ان ليس حقيقيا قلت قال المرادي قلت وذكر ابن مالك ان الباء في نحو مررت بزيد بمعنى على الباء في مررت بزيد بمعنى على بدليل وانكم لا تمرون عليهم فسروا ماذا المرور هنا تعدى ب بعلى لا تمرون عليهم تعدى بماذا بمذا بعلى اذا مر يتعدى بعلى مررت بزيد اذا الباء هذه ليست على اصلها وانما مررت على زيد مررت على على زيد حكاه عن الاخفش قال ابن هشام في مغن اللبيب صفحه 137 الباء المفرد حرف جذر ل14 معنى اولها الالصاق قيل وهو معنى لا يفارقها فلهذا اقتصر عليه سيبويه ثم الالصاق حقيقي كامسكت بزيد اذا قبضت على شيء من جسمي ولو قلت امسكته احتمل ذلك وان تكون منعته من التصرف امسكت بزيد فيه معنى المنع قال ومجازي النحو مررت بزيد اي الصقت مروري بمكان يقرب من زيد وعن الاخفش ان المعنى مررت على زيد بدليل وانكم لا تمرون عليهم مصبح لا تمرون عليهم هذا الشاهد قال ابن هشام ما اقول ان كل من الالصاق والاستعلاء انما يكون حقيقيا اذا كان مفضيا الى نفس المجرور كامسكت بزيد يكون الالصاق حقيقي اذا كان يفضي الى نفس المجرور هينذي فيه ماذا فيه اتصال نحو ماذا قال كمسكت بزيد كمسكت بزيد وصعدت على السطح فان افضى الى ما يقرب منه فمجازا كما مررت بزيد في تاويل الجماعه قال ابن يعيش في شرح المفصل الجزء الرابع صفحة 490 عند كلامه على حروف القسم وانما خص الباء بذلك دون غيرها من حروف الجر لامرين احدهما انها الاصل في التعديه الباء هي الاصل في في التعديه والثاني ان الباء معناها الالصاق جمع بينهما اولى جمع بينهما فقول سيبويه ان الباء للالصاق وهو معنى لا يفارقها زاد عليه النحاة بانه قد يجامعها معنى ولا بد من تاويله او نقول قد تخرج عن الالصاق وهذا هو المشهور عند سائل النحاة انها تخرج عن الالصاق الى معنى اخر حينئذ يكون الالصاق معنى ويراد به الالصاق الحسي هذا هو الاصل وتخرج عن الالصاق للتعديه والسببيه والتمعيض الى الى اخره والثاني هو هو المشهور والثاني ان الباء معناها الالصاق والمراد ايصال معنى الحلف الى المحلوف فلذلك كانت اولى اذ كانت مفيده هذا المعنى اذا كونها للالصاق لا يمنع من التعديه وغيرها قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الجزء السادس عشر صفحه 222 فاما الباء والفاء فهما الحرفان السببيان خرجت اولى خرجت فاما الباء والفاء فهما الحرفان السببيان فان الباء ابدا تفيد الالصاقه والسبب جمع بينهما اولى جمع بينهما إذن على هذا المعنى الذي قرره من تيمية هنا أنه إذا قيل الباء تأتي للتعدية وتأتي للسبب معنىها زيادة على الإلصاق حينئذ يبقى الإشكال في ماذا؟ في تفسير معنى الإلصاق ولو قلنا بأنها خرجت عن معنى الإلصاق إلى المعنى السببية والتبعيض نحو ذلك صار هو الظاهر قال فإن الباء أبداً تفيد الإلصاق والسبب وكذلك الفاء تفيد التعقيب والسبب وبالأسباب والسبب تجتمع الأمور بعضها ببعض قال الصيوط في همئ الهوامع جزء الثاني صفحة 416 الباء للإلصاق ويقال الإلزاق الإلزاق قال في شرح اللب وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر على هذا المعنى لا إشكال فيه إذا فسر الإلصاق بتعلق أحد المعنيين بالآخر حينئذ هذا مطلط ليس في الباء بل في سائل الحروف كلها لماذا لأن معنى التعدي هو إيصال معنى الفعلي لا إلى الإسلام حصل تعلق او لا حصل تعلق عين اذن التعلق هذا سماه بعضهم بالالصاق فلا اشكال فيه في هذا المعنى قال وهو تعلق احد المعنيين بالاخر قال ابو حيان قال اصحابنا هي نوعان يعني الباء التي للالصاق احدهما الباء التي لا يصل الفعل الى المفعول الا بها نحو سطوت بعمل ومررت بزيد قال والالصاق في مررت بزيد مجاز لما التصق المرور بمكان بقرب زيد جعل كانه ملتصق بزيد يعني مجاز ليس حقيقيا والاخر المعنى الثاني الباء التي تدخل على المفعول المنتصب بفعله اذا كانت تفيد مباشره الفعل للمفعول نحو امسكت بزيد الاصل امسكت زيدا فادخل الباء ليعلم ان امساكك اياه كان بمباشره منك له وهذا لا يتاتى في سائل المعاني لا يتاتى في سائل المعاني اذا قيل الالصاق بهذا المعنى عينذي لا بد من امر حسي قال فانه يطلق على المنع من التصرف بوجه ما من غير مباشره قيل والالصاق معنى لا يفارق الباء ولهذا لم يذكر لها سيبويه معنى غيره زاد غيره والتعديه زاد غيره والتعديه اذا فيه مفاصله في مفاصله فيه مباينه نعم بمعنى ان هذا التعبير يفهم ان معنى الالصاق قد تم فك عنه الباء يريد ان تخرج عن الالصاق الى التعديه وهذا هو الظاهر الصريح النحاة الا على المعنى الذي ذكره السيوطي بكون الالصاق مفسر بتعلق المعنيين به بالاخر او احد المعنيين به بالاخر قالوا تسمى باء النقل ايضا وهي المعاقبه للهمزه في تسهيل الفاعل مفعولا واكثر ما تعدى الفعل القاصر تقول في ذهب زيد ذهبت بزيد واذهبته ومنه ذهب الله بنوره اذا العصر في الباء في قوله تعالى كفرنا بكم انها للتعديه ولا يمكن ان يجاب عما ذكره النحاة من حيث تنزيل القواعد العامه على هذا اللفظ لو قيل بانها للالصاق حينئذ نقول عين معنى الالصاق ثانيا هل الالصاق يجامع سائر المعاني او لا فان عين معنى الالصاق حينئذ الا بما ياتي بالمعنى الحقيقي او المعنى المجازي ينتقل المساله الثاني هل يجامع نقول اكثر اهل العربيه على المجامعه هذا المعنى الذي ذكرناه في تفسيري كفرنا بكم بانه بمعنى اكثرناكم وكفرناكم مقصود للمفسرين مقصود للمفسرين وان لم يصرح بالقواعد ليس بلازم كل ما جاء لفظ في القران لا بد ان ياتي المفسر بالقواعد بل انما ياتي بالنتائج او ببعضها لانه لا يوجد تفسير يكون جامعا من كل وجه كما سياتي وانما ياتي بالنتائج تطبيق القواعد يقول لك هذا امر يقتضي الوجوب او يقول هذا مامور به او يحكم بكونه واجبا بعضهم يذكر القاعده بعضهم يذكر النتيجه بعضهم يفصل بعضهم يتوسع الى اخره ما هو منهج للمفسرين ولذلك المفسر يغلب عليه صنعته المفسر الذي يكون لغويا اكثر ما ياتي يفصل في ماذا فيما يتعلق بلسان العرب وقد يجمل سائر الفنون وكذلك الفقيه والاصولي او المحدث انما يكثر مما هو من صنعته وقد يجمل كثيرا فيما لا يتعلق به بصنعته عيناذ الناظر انما يعمل الحكم باعتبار المجموع فيجمع هذا مع مع هذا لكن لا يطالب وينظر في كل تفصيل على جهتين مخصوصه ان ينظر فيه بكون هل ذكر القاعده او لم يذكر ليس بلازم فاذا ترك المفسرون ذكر قاعده وجئنا بالنتيجه لا يعترض فيقال لم يذكره ابن جرير او لم اذكره ابن كثير او الى اخره وانما ننظر الى القواعد باعتبارها مستقله ثم التنزل على القران ينظر فيه باعتبار الحكم الشرعي المدلول عليه بالنص هل اشترط فيه النقل أولى الاشاره كما سياتي اذا هذا المعنى الذي ذكرناه كفرنا بكم هو بعينه كفرناكم اكثرناكم فيقتضي التسميه بمعنى اننا نطلق عليه بانه كافر وهذا هو ظاهر النص وهذا هو ظاهر النص بل لا يحتمل غير ظاهره فصار نصا في نفسه ولذلك مر معنى ان ان الظواهر اذا لم ينقل تاويلها عن السلف جعلناها نصا استوى من حيث هو قد يقال بانه يحتمل يحتمل ذلك له عده معاني ان ذلك له عده معان لكن لم ينقل عن السلف الا تفسيره بماذا بالعلو ونحو ذلك حينئذ نقول هذا استوى الرحمن على العرش استوى هذا نص فلا يكون ظاهرا لو قال الله هو ظاهق ان اخطات بل الصواب انه نص الدليل انه لم ينقل عن السلف تفسيره بغير ظاهره وهنا كذلك هل نقل عن احد إن انه فسر كفرنا بكم بغير الظاهر جواب لا هنيذ نبقيه على ظاهره ونجعله نصا فهل قال احد من المفسرين بانه مصروف عن ظاهره لا نصا قطعا لا نصا لا يوجد عن احد من اصحاب التفاسير المعهوده المعلومه عند اهل السنه والجماعه لا تاتيني بتفسير معتزلي ولا غيره ليس ثم تفسير لامام من امه السنه قد نص على انكفرنا بكم ليس على ظاهره بانه مصروف عن عن ظاهره او نازع في دلاله ظاهره او نص على انكفرنا بكم لا يقتضي التكفير هذا لا وجود له البتة فلا نعدل حينئذ عن هذا الظاهر بل نحكم عليه بكونه نصا ولا نعدل عن النص الا بنص اخر لا برايي عالم لا برايي عالم ولا قول متاخر ولا متقدم قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرساله صفحه 47 وانما بدات بما وصفت من ان القران نزل بلسان العرب دون غيره لانه لا يعلم من ايضاح جمل علم الكتاب احد جهل سعه لسان العرب وكثره وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ومن علمه علما اللسان انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه كهذا الذي يقول ماذا كفرنا بكم لا يدل على التكفير دخلت عليه الشبهه من اين لجهله بلسان العرب لو عرف ان الباء هنا للتعديه وتسمى باء النقل وانها بمنزله همزه النقل عرف معنى التعديه وسائل القواعد التي مرت حينئذ لعرفه ان كفرنا بكم يقتضي التسميه حينئذ يسمى ماذا يسمى كافرا لجهله بلسان العرب والقواعد العربيه وهذا جهل مركب هنا في هذا المقام لان هذه من الواضحات فجهلها حينئذ لا يغتفر لو كانت من الخفايا والامور التي قد تخفى على بعض الناس قد يقال لكن كفرنا بكم بالتعديه هذه تدرس في الاجروميه صحيح او لا ان الباء لي للتعديه عين يد لا يغتفر فجهله بلسان العرب هو الذي ادخل عليه ماذا الشبه واسيما اذا انكر على مفسر النص هنا بظاهره كفرنا بكم قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحه 116 ولا بد في تفسير القران والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقها مراد الله ورسوله بكلامه هذا هو الأصر لا نعدل عن قواعد ووصول لسان العرار في فهم الكتاب والسنة البتة هو الأصر إلا في حالة واحدة وهي إذا نقل عن السلف القول بخلاف ظاهر القرآن حينيذن يكون هو المقدم ولذلك الحقائق الشرعيه مقدمه على لسان العرب واما اذا لم يكن نقل عن السلف ولم يكن حقيقه شرعيه حينئذ نعمل ظواهر النصوص وكيف نعمل ظواهر النصوص بما نفهمه من من لسان العرب لا خلاف بين اهل العلم في تقرير هذه القاعده ولذلك نص الشافعي وهو امام من عمه الدين على على ذلك وكذلك ابن تيميه في قول فمعرفه العربيه التي خاطبنا بها مما يعين على ان نفقه مراد الله ورسوله بكلامه واذا لم يكن عربيا اين اذا كيف يفهم المراد قطعا سيخطئ وكذلك معرفه دلاله الالفاظ على المعاني هذا فقه اللغه فان عامه ضلال اهل البدع كان بهذا السبب يجهلون لسان العرب ثم يفهمون القران بما جرت عليه عاداتهم بما نشؤوا عليه بما نشؤوا عليه الذي يسميه العلم باللغه النبطيه العاميه يفهم هذا كفر نبيكم لا يفهم, يفهم منه ماذا كفرناكم لانه نشع على هذا لو عرف ان كفرنا بكم بمعنى كفرناكم ما وقع في هذا الخلط قال فان عامه ضلال اهل البدع كان بهذا السبب فانهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون انه دال عليه ولا يكون امر كذلك ويجعلون هذه الدلاله حقيقه وهذا وهذه مجاز هذه الدلاله حقيقه وهذه مجازا تا كلامه بل نصوص القران تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه لا سيما ما يتعلق ب كلام ابراهيم عليه السلام كفر نبكم حريذ تاتي لجميع ما ورد في القران مما يتعلق بمخاطبه ابراهيم عليه السلام لقومه وتجمع هذه النصوص يفسر بعضها بعضا واعتزلكم ماذا تفسروا بماذا اعتزلكم صاروا اخوه قطعا صاروا كفارا حينئذ نفسر هذا بذاك ويأتي إن شاء الله تعالى الجمع بين النصوص قال ابن تيمية في بغية المرتاد صفحة 357 ومعلوم أن حمل كلام الله ورسوله على معنى من المعاني لابد فيه من شيئين إذا أردت أن تحمل كلمة جملة في القرآن وكذلك في السن على معنى من المعاني لابد من شيئين أحدهما أن يكون ذلك المعنى حقا في دين الإسلام يصلح إخبار الرسول عنه لما جاء به الشر فلا مانع ان ياتي الشرع بهذا الثاني ان يكون قد دل عليه بالنص لفظ يدل عليه دلاله لفظ على معناه فالنظر حينئذ بالاعتبارين دلاله لفظيه ودلاله قصديه الدلاله اللفظيه ذات الجمله وقد يكون مرادا وقد لا يكون مرادا كما ذكرنا مرانا ان ثم فرقا بين الدلاله اللفظيه وبين مراد المتكلم مراد المتكلم قد لا يؤخذ من نص واحده وانما يؤخذ من نصوص اخرى تبلي هذا فاذا نظرت الى اللفظ العام واخذت منه حكم شرعيا عاما في جميع افراده اللفظ العام ويكون ثم مخصص اخر حينئذ اخذك باللفظ العام على عمومه لم يكن مطابقا لمراد المتكلم صحيح لماذا لانك ادخلت افرادا لم يقصدها حينئذ تحتد بدلاله اللفظ ان حجتك بدلاله اللفظ لا يستلزم منها اثبات مراد المتكلم لان مراد المتكلم لا يحصل الا بماذا بالجمع بين النصوص فاذا جمعت النصوص بعضها الى بعض حينئذ وصلت الى مراد المتكلم لانه قد ياتي في بعض المواضع في اللفظ يكون فيه اشتباه فلا بد من بيانه وقد ياتي في بعض المواضع لفظ فيه اجمال فيه اطلاق ثم مقيد ثم مبين ثم مخصص الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه تحصل بهذا الجمع على مراد المتكلم اذا فرق بينه بين بين النوعين وذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى قاعده مفيده جدا في باب التفسير قال في الفتاوى الجزء السادس صفحه 21 الصريح يقضي على الظاهر الصريح يقضي على الظاهر كيف تفهم هذه الجمله الصريح يعني النص الصريح الذي لا يحتمل يقضي على الظاهر يعني تحمل الظاهر على الصريح تسوي بينهما فتفسر الظاهر الذي فيه شيء من الاحتمال لان الظاهر معناه ماذا له راجح وله مرجوح الصريح ليس له الا معنى واحد الذي يسمى بالنص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا بخلاف الظاهر فيحتمل معنيين هو في احدهما اظهر وارجح من الاخر الذي يحتمل ان يكون ثم دليل يقدم المرجوح على على الظاهر نقول الصريح يقضي على الظاهر هذا عند العقلاء الذين يجمعون بين بين النصوص الصريح يقضي على الظاهر هذه قاعده في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام اهل العلم مطلقا الصريح يقضي على على الظاهر ويبين معناها يبين معناهم ويجوز باتفاق المسلمين ان تفسر احدى الايتين بظاهر الاخرى يجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره تحمل هذا النص على هذا النص وهذا محل وفاق عنئذ تخرج عن الظاهر هذا يسمى تأويل عند أهل علمه لكن التأويل منه صحيح وحق ومنه باطل فإذا دل الدليل على أن هذا الظاهر من النص ولو كان قرآنا غير مراد عدلنا عنه لكن بيه بنص لا برأي ولا بهوان ولا بقاعده عقليه وانما بنص اخر هل هذا سائغ في الشرع قلنا بل الاجماع قائم على ذلك فالتاويل ليس مطلقا مرفوض من جهه الشرع وانما ينظر فيه هل هذا الصرف صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر هل دل دليل شرعي صحيح عليه ام لا ان دل دليل هذا لا اشكال فيه ولذلك صيغه افعل كل صيغه افعل صرفت الى المندوب فهو من التاويل كل صيغه لا تفعل صرفت عن التحريم الى الكراهه فهو تاويل صحيح او لا لان الاصل في افعل الوجوب فلا تعدل عنه البتة لو دل دليل على انه ليس مراد صار صار تاويلا اذا التاويل ليس مرفوضا من جهه الشرع وما يذكره اهل العلم فيما يتعلق بالعقيده فهذا لمحله لان لانهم سموا صرف الظاهر الى معلن مرجوح عندهم بدليل عقلي في باب المعتقد وهذا لا شك انه باطل قال رحمه الله تعالى ويصرف الكلام عن ظاهره الا محذور في ذلك عند احد من اهل السنه ليس فيه محذور وان سمي تاويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلاله القران عليهم ولموافقه السنه والسلف عليه لانه تفسير القران بالقران ليس تفسيرا له بالراي تفسير القران بالقران حينئذ الصريح يقضي على الظاهر هذه جمله جيده قال والمحذور ممنوع انما هو صرف القران عن فحواه بغير دلاله من الله ورسوله والسابق حينئذ التاويل له معنيان كفرنا بكم على ظاهرها نص لا يحتمل الا الى ظاهره ليس ثم معنى اخر كفرناكم اكثرناكم ليس فيه الا ماذا التسميه اين المعنى الاخر ليس له معنى اخر فهو نص فكل ما كان فكل ما كان محصورا في دلاله واحده وليس له معنى اخر راجح مرجوح كالاسد يستعمل في الحيوان المفترس وقد يستعمل في ماذا في الرجل الشجاع حينئذ له معنيان هو في احديه مجاز وفي الاخر حقيقه عندما يثبت المجاز حينئذ نقول هذا فيه ماذا فيه ترجيح لكن كفرنا بكم كفرناكم مثل قام زيد ليس فيه ماذا الا اثبات القيام لزيد فليس ثم معنى اخر صار نصا او لا اقول هذا يعتبر نصا في المقام قال وللامام احمد رحمه الله تعالى رساله في هذا النوع وهو ذكر الايات التي يقال بينها معارضه وبيان الجمع بينها وان كان فيه مخالفه لما يظهر من احدى الايتين او حمله احداهما على المجاز وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين فإن كلام غيره أكثر ما يولد في المسائل العملية وأما المسائل العلمية فقالها تم يرى أن أكثر ما وقع للأئمة غير إمام أحمد من الجمع بين النصوص ما في ظاهره تعارض هذا إنما يكون فيه المسائل العملية ما يتعلق بالصلاة والزكاة نحوها وأما ما ظاهره التعارض هل ورد في الأصول يقول نعم والإمام أحمد أكثر من اعتنى به بالجمع بين أمرين هذا لا إشكال في قد يقع قال رحمه الله تعالى فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية وأما المسائل العلمية فقليل وكلام الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه والله أعلم إذن نأكذ من هذا أن جمع النص القرآن مع القرآن وصرف احد الايات بما دل عليه النص الاخر هذا يسمى تاويلا ولا اشكالا فيه ولا اشكالا فكيف اذا كان اللفظ نصا في معناه هل يدن يبقى على ماذا يبقى على على ظاهره فكفرنا بكم هذا نص لو ورد ما يدل على خلافه صار ماذا؟ صار ظاهرا لان النصوص واضحه بين كما سيate ان شاء الله تعالى في تكفير واطلاق الكفر على فاعل الشرك هل اذا وجد لفظ في ظهور وهو محتمل لمعنى اخر صار هذا النص صريحا فقدم على ذلك قال ابن جرير رحمه الله في مقدمه التفسير الجزء الاول صفحه 87 قال تاويل الجميع القران على اوجه ثلاثه على اوجه ثلاثه احدها لا سبيل الى الوصول اليه وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه وهو اوقات ما كان من اجال الامور الحادثه التي اخبر الله في كتابه انها كائنه مثل وقت قيام الساعه ذكر الساعه في القران وما بينه سااثر الله تعالى بعلمها او لا سااثر هل يمكن ان يصل احد الى وقتها الجواب لا هذا مما سااثر الله تعالى بعلمه لا سبيل لا الى الوصول اليه مثل وقت قيام الساعه ووقت نزول عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما اشبه ذلك هذا المعنى لا سبيل الى الوصول اليه الوجه الثاني ما خص الله بعلم تاويل نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر امته وهو ما فيه مما بعباده الى علم تاويله الحاجه كالصلاه مثلا من الذي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اقيم الصلاه لو اراد ان يفسر معنى الصلاه دون ان يلجا الى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ عجز عن ذلك صحيح او لا الذكاء والحج وسائل الحقائق الشرعيه كذلك ما يتعلق بالايمان والكفر ونحو ذلك هذا ممكن ان يصل اليه العبد لكن ليس له طريق الا ماذا الا النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يعمل قواعد لسان العرب هل يستطيع الجواب لا هل هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه الجواب لا اذا هذا مغاير للمعنى الاول قال فلا سبيل لهم الى علم ذلك الا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تاويلا والثالث منها الثالث هذا الذي نعنيه ما كان علمه عند اهل اللسان يعني من تفسير القران ما ننزله على قواعده العربيه فليس كل لفظ لابد ان يكون مقولا وليس كل لفظ لابد ان يكون مقولا قال ما كان علمه عند اهل اللسان الذي نزل به القران وذلك علم تاويل عربيته واعرابه وذلك علم تاويل عربيته واعرابه لا توصل الى علم ذلك الا من قبلهم من جهه لسان العرب لا بد ان تاتي الى البيوت من ابوابها كيف تفهم هذا التركيب كفرنا بكم كيف تفهمه لن تفهمه البت الا بماذا باجرائه على قواعده ليسان يا رب لا بد منها فكما تجري وزن البيت على التفاعيل التي يذكرها العروضيون والا صار البيت ماذا مكسورا كذلك هنا ما يتعلق بفهم هذه الجمله فاذا كان ذلك كذلك فاحق المفسرين باصابه الحق في تاويل القران الذي الى علم تاويله للعباد سبيل يعني يمكن اخرج الاول هذا لا سبيل الى الوصول اليه البتة حينئذ البحث في ماذا في الثاني والثالث قال الأول لا سبيل إلا وصل له كالعلم به وقت الساعة ونزول عيسى إلى خيره هذا نخرجه بقي ماذا ما السبيل في العلم به نبينا صلى الله عليه وسلم الثاني ما يتعلق بالعربية حينئذ كيف نصل إلى التفسيل الصحيح الصواب بالجمع بين أمرين فما كان سبيله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا نعدل عنه ولو خالف قواعد العربية ولو خالف قواعد العربية ولا نلتفت فيما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أهل العربية البتّة كتفسير معنى الإيمان لا نرجع لسن عرب تفسير معنى الكفر معنى الصلاة معنى الزكاء معنى الحجر لا نرجع لسن عرب ولو كان له معنى في لسن عرب حين Scotland نأتي به على وفق ما أراده الله تعالى ما لم يكن كذلك حينث عندنا ماذا عندنا قواعد لا بد من إجرايا لا بد من قواعد من اذا ما نقل عن السلف اختلف ناتي بالترجيحات وننظر فيها باعتبار القواعد العامه سواء كانت قواعد اصوليه او قواعد لغويه قال فاحق المفسرين باصابه الحق في تاويل القران الذي الى علم تاويله للعباد سبيل اوضحهم حجه فيما تاوله فسر اوضحهم حجه يعني ما هي حجته في في هذا التفسير مما كان تاويله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر امته من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه اما من وجه النقل المستفيض في ما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض واما من وجه نقل العدول الاثبات يعني اما ان يكون متواترا لوحد كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الفاظ القران اما ان يكون منقولا بالتواتر او المستفيض نجعله مفارق له او المشهور على أهل الصلاح اهل للصلاح واما ان يكون بطريق الاحاد كلها ثابته ما دام ان السند صحيح بالنقل العدل عن العدل وحينئذ لا نشترط لا تواترا ولا احادا بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معمول به قال رحمه الله تعالى واما من وجه نقل العدول الاثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض او من وجه الدلاله المنصوبه على صحته وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا عمه من جهة اللسان هذا النوع الثاني إما بالشواهد من أشعارهم السائرة يعني لم يكن عندنا تواتر عن نبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندنا خبر بالأحاد مطلقا انتفى النقل ماذا نصنع؟ حليث نرجع إلى لسان العرب نرجع إلى لسان العرب إن اتفق السلف على تفسير كلمة حليث صار التفسير المأثور هنا مقدما فلا يشكلف ولا نعدل عنه لكن إن لم يكن أو اختلفوا حنيد ليس عندنا إلا لسان وعرامة قال رحمه الله تعالى إما بالشواهد من أشعارهم السائرة وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والائمة والخلف من التابعين وعلماء الامه عنيد في كلام ابن الجارين فاذا اخرى اشار اخرى وهي انه ممكن ان ان يستفيد من النص ما لا يخالف اقوال المفسرين ما لا يخالف اقوال المفسرين وكما سياتي ان المفسر وما نقل عن السلف بالعاده السلف كما عبر ام تيمي انهم قد لا يذكرون المعنى المطابق لللفظ وانما يذكر بعض ما دل عليه اللفظ هل يد لا يمنع المتاخر من ان ينص على المعنى الاخر ولو لم ينقل عن عن السلف بل من نظر في ما نقل عن عن السلف من الصحابه ومن بعدهم لا يذكرون المعنى المرادف من كل وجه بل هذا قليل كما سياتي في كلمه تبي رحمه تعالى اذا هذه هذه الانواع للتاويل معتبره اما الاول فهذا نثبته لفظا ونكل معناه الى الله تعالى فعلم الساعه ونحوه الثاني والثالث هذا الذي يكون مجال للبحث فيه الذي يكون مصيبا في التفسير من تمسك بهذه الامرين نقل مستفيض او احد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انتفى حينئذ عندنا ما يتعلق ب لسان العرب سواء نقل عن الصحابه او لم ينقل فلك ان تزاحم في بعض المرادات قال القرطبي في تفسيره الجزء الاول صفحه 32 في المقدمه وقال ابن عطيه ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والوصول يعني يفسر النص برأيه هذا لا يدوث محرم هذا دل النص على ماذا؟ على أنه محرم بل الإجماع قائم على ذلك أن تفسير القرآن بالرأي والهوى هذا يعتبر محرم ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى أما إذا سار على قواعد أهل العلم لغة وأصولا هذا لا يكون محرما بشرط أن لا يكون مخالفا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون ثم إجماع عن السلف ولا يكون مخالفا لأصول أخرى من الأصول المعتبرة قال فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واختظته قوانين العلم كالنحو والأصول وليس يدخل في هذا الحديث أن يتعلم يفسر اللغويون لغته لغه القران والنحويون نحوه والفقهاء معانيه فالفقيه يتكلم عن المعاني باعتبار الوصول للقواعد لا اشكال فيه ليس كل لفظ لابد ان يكون مقولا عن الصحابه او من بعدهم ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين على قوانين علم ونظر هذا ليس داخلا في في الحديث فان القائل على هذه الصفه ليس قائلا بمجرد راي قال القرطبي قلت هذا صحيح هذا صحيح عند كثير من المتأخرة أنه لا يحرم القول في تفسير القرآن إذا كان مبنيا على أصول صحيحة وقواعد معروفة عند أهل علمية سواء كانت القواعد فقهية أو قواعد أصولية أو قواعد لغوية قلت هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء فإن من قال فيه في القرآن بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالاصول فهو مخطئ وان من استنبط معناه بحمله على الاصول المحكمه المتفق على معناها فهو ممدوح فهو ممدوح هنا اذا لو قال قائل ما جاء عن السلف ما جاء عن السلف كفرنا بكم كفرناكم نقول لا يمنع من قال بان كل لفظ لابد ان ينقل معناها وهل عن السلف ان قد للتحقيق في قوله تعالى قد افلح المؤمنون وهل نقل عن السلف ان قد أفلح المؤمنون لإيمانه لكون الحكم معلقاً على وصف المشتق هذا لم يقع عن السلف وهذا لم يقل به أحد البتة في نفي هذه الأحكام الشرعية إذن ينظر فيه به بهذا الاعتبار هل في السنباط أو في الوقوف مع دلالة النص كفرنا بكم فيه مخالفة للأصول العامة؟ هل جاوب لا؟ بل الأصول العامة دالة على ماذا؟ على التكفير إذن ليس فيه مخالفة البتة فثم نقول نص دلالة فيما يتعلق ببياني بي معنى كلمه التوحيد تم اجماع على تكفير المشركين ونحن نقف مع هذا اللفظ لان المنازع يخالف فيه والا الدلالات كثيره جدا قال القرطبي واذا اجمع على منع التاويل وجب الاخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصا لو سلمنا بان كفرنا بكم ظاهر وليس بنص حينئذ نقول لم ينقل تاويله واذا لم ينقل تاويله حينئذ حكمنا عليه بكونه بكونه نص فان قيل من المفسرين من فسر الكفر في كفرنا بكم بالجحود هي قيله من المفسرين من فسر الكفر في كفرنا بكم بالجحود استدلونا بكلام الجليل الطبري وغيره كذلك بكلام الجليل الطبري وغيره حيث قال في تفسير الايه كفرنا بكم كفرنا بكم انكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله ان تكون حقا ما ذكر التكفير ما ذكر التكفير من الجليل قال كفرنا بكم انكرنا ما قال كفرناكم انكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم جحدنا اذا فسروا بماذا بالانكار والجحود وجحدنا ما تعبدون من دون الله ان تكون حقا ولم يذكر التكفير يعني لم يسميهم لم يسميهم كفارا الجواب أن أبن جرير رحمه الله ذكر بعض معنى الجملة ذكر بعض معنى الجملة والاستدلال بكلام جرير يصح لو نص على النفي لو نص على النفي قال كفرنا بكم لا كفرناكم لأن نسميكم كفارا حينيذ صحا لأستدلاله مع كون ابن جرير لا يستدل به لكنه سكتا بأنه ولم ينص على النفي حينيذ كفرنا بكم جحدنا أنكرنا لو قال وإنيه ولا يصح تسميتهم كفارا حينئذ قلنا خالفنا صار هذا التفسير هناك من يخالف من اهل العلم لا سيما من من السلف لكنه لم ينص حينئذ كيف يستدلوا به على ماذا على النفي فكيف يقال بان ابن جرير لم يكفر او لم ينص على التكفير وهو سكت اصلا وانما يصح ان تقف مع كلام لجرير اذا نص على على النفي فنقول بكلام من عام هل الاستدلال بكلام الجريد صح لو نص على النفي لكنه سكت عنه بل اقول ان ابن الجارين نص عليه نص على التكفير لكن لابد ان نفهم ماذا مرادات المتكلم فاذا لم يذكر اللفظ المعين لا يستلزم ماذا عدم المعنى المدلول عليه باللفظ المعين اذا لم يذكر اللفظ المعين الذي تسميته كفاره لا يدل على انه ماذا لا يسميهم كفارا فارق بين النوعين فنقول ان ابن الجارين نص عليه ولذلك اقرا كلامهم من اوله قال وقوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداء والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل انبيائه لقومهم الكفره لقومهم الكفره كفرنا بكم انكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله ان تكون حقا وظهر بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه ولا صلح بيننا ولا هواده حتى تؤمنوا بالله وحده يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعباده فتامل كلامهم تفهم مراده ولكن همكم ماذا الالفاء لو نظرت الى هذه الجمله لعرفت ان ابن جرير لا يحكم عليهم بماذا بالاسلام البته على من اتصف بي به بهذا الوصف فتامل كلامه تفهم مراده ولا يكن همك مجرد الالفاظ انظر قوله يقول جل ثناء مخبرا عن قيل انبيائهم لقومهم الكفره كفر فعل جمع ماذا جمع كافر اذا ذا النص قالوا لهم ماذا كفرنا بكم قال لقومهم ماذا الكفره جمع كافر قالوا لهم كفرنا بكم كفرنا بكم فواضح مبين واضح مبين قال هنا ماذا جمع كافر وفاعل يجمع على فعل وقوله وظهر بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا على كفركم بالله اذا قام به مصل الكفر املا قام به مصل الكفر وابن جرير له كلام في الاسماء والاحكام فهو يجري الاسم على ظاهر الوصف فمتى ما اتصف به عنيد سماه كافرا ولا يشترط ماذا اقامه الحج ولا يشترط القصد على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه فهل من اتصف بهذا الوصف عند ابن الجرير يكون مسلما انجاوبوا لا ولا يمكن ان ابن الجرير يسمي عابد الوثن مسلما او يجيز ذلك وتفسيره يدل على هذا في مواضع عديده وكتابه التبصير ايضا نص فيه على ذلك فهو ممن نص على عدم العذر بالجهل في اصل الدين فمن فعل الشركة سماه مشركة ولو كان جاهلاً ولو كان قبل الرسالة فعليض من اتصف بهذه الأوصاف المذكورة في الآية قاطعاً يسميه ماذا؟ يسميه مشركاً كافراً وتأمل قوله حتى تؤمنوا بالله وحده إذا ما قبل حتى حتى تؤمنوا إلى أن تؤمنوا إذا ما قبل حتى لم تكونوا مؤمنين حتى تؤمنوا بالله وحده يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه إذا لم تكونوا موحدين قطعا هذا لم تكونوا موحد حتى تؤمن ما بعد حتى مخالف ل لما قبل حتى فتوحدوه وتفردوه بالعباده فماذا يكون وصفهم واسمهم وحكمهم قبل حتى ماذا يكون لو اراد كفرنا بكم هنا لا يدل على التكفير قال حتى تؤمن يعني حتى توحدوا الله تعالى وتفردوه بالعباده اذا هذا يدل على ماذا على انتفاء وصف التوحيد قبل حتى وكفرنا بكم ذكرت قبل حتى او بعدها قبل حتى إذن هم متقابلاً أو لا؟ متقابلاً لو تأملت كلامه لفهمت مراده وابن جريه رحمه الله تعالى هو الذي يقول في قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يقول تعالى ذكره إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم بأتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهران جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك ومع ذلك سماهم مسلكين بل فعلوا ذلك وهم يظنون انهم على هدى وحق وان الصواب ما اتوه وركب وهذا الوصف محقق في ماذا في قول كفرنا بكم وهذا من ابين الدلاله على خطا قول من زعم ان الله لا يعذب احدا على معصيه مركبها او ضلاله اعتقادها الا ان ياتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها هذا نص بين انه لا يشترط القصد ولا العمد بل متى ما تلبس بالكفر فهو كافر ومتى ما تلبس بالشرك فهو فهو مشرك ابن الجليل لو فسر قوله كفرنا بكم انكرنا وجحدنا مع تسميته كافراً مع تسميته مشركاً لا ينازع في هذا والجمع بين النص والنص متعين قال رحمه الله تعالى لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلى وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق لا فرق بينهما وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية إذن ابن جرير يفرق بين الأسماء والأحكام فليس اسم ثابت بمجرد قيام الوصف به فمتى ما فعل سمي كافرا سمي مشركا فقوله كفرنا بكم ما دام انهم قد اتصفوا بالكفر والشرك فهم مشركون كفرنا بكم جحدنا وانكرنا ما انتم عليه واضح مبين وقال كذلك في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 ولو كان القول كما قال الذين زعموا انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يعلم لوجب ان يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي اخبر الله عنه انهم كانوا يحسبون فيه انهم يحسنون صنعه كانوا مثابين ماجورين عليها ولكن القول بخلاف مقالهم فاخبر جل ثناؤه عنهم انهم بالله كفروا وان اعمالهم محابط اذا هذا واضح بين تجعله مع الايه وابن جرير رحمه الله تعالى قد يعبر بالجحود عند تفصيل الكفر في مواضع عديده بل هذا مضطرد في في تفسيره هل يريد لا يلزم كلما وجد لفظ الجحود لا يلزم كلما فسر الكفر بالجحود ان الكفر يكون محصورا في الجحود لا يلزم ذلك وانما ينظر فيه باعتبار كلامه فيه في مواضعه قال رحمه الله تعالى القول في تاويل قوله تعالى فمن كفر بعد ذلك هذا خطاب لبني اسرائيل فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل يقول ابن جرير يقول عز ذكره فمن جحد منكم فسر الكفر بماذا بالجحود يلزمه ماذا أن ابني إسرائيل ليس كفارا لأنه فسر الكفر بماذا بالجحود كفرنا بكم جحدنا إذا لا يلزم منه التكفير إذا فمن كفر بعد ذلك منكم والخطاب لبني إسرائيل هو فسره بالجحود إذا لا يلزم منه انه سمه كافرين صحيح او لا لانه لم ينص لم ينص قطعا على هذا المعنى قال يقول عز ذكره فمن جحد منكم يا معشر بني اسرائيل خطاب لبني اسرائيل كفار او ليس كفارا كفار قطعا ومع ذلك عبر بماذا بالجحود فمن جحد منكم يا معشر بني اسرائيل شيئا ما امرته به فتركه او ركب ما نهيته عنه فعمله بعد اخذ الميثاق عليه بالوفاء لي بطاعتي واجتناب معصيتي فقد ضل سوء السبيل يقول فقد اخطا قصد الطريق الواضح وزل عن منهج السبيل القاصد والضلال ركوب على غير هدى ما كفره ما نص على انهم كفار حينئذ يلزم من يحتد بكلام ابن جرير في تفسير ايه الممتحنه كفرنا بكم انكرنا وجحدنا انه لم يكفرهم كذلك هنا لم لم يكفرهم النص بالنص قال لا ننظر في مواضع أخرى قلنا كذلك في آية الممتحن ننظر في مواضع أخرى وإلا لزمه لأنفكاك عنه البتة صحيح أو لا فهذه الآية واضحة بين فسر ابن جرير الكفر بالجحود فإن قلت هذا منصوص عليه في مواضع أخرى ومراد المتكلم لا يفهم إلا بضم كلامه لكلامه قل كذلك اعمله في ماذا في آية الممتحن إن وقفت مع النص في آية الممتحن وقفنا معك مع النص في هذه الايه ابن جرير لم يكفر بني اسرائيل هنا لم ينص على تكفير وكثيرا ما يعبر المفسرون بالجحود والانكار عند تفصيل الكفر وبالعكس وقد اشار ابن جرير الى الاصل عنده فقال في اول سوره البقره واما معنى الكفر في قوله ان الذين كفروا سواء عليهم ابن جرير في اول موضع لذكر كفر نص على الاصل عنده في هذا المحل قال واما معنى الكفر في قوله ان الذين كفروا فانه الجحود فانه الجحود اذا ابن جرير يحصل الكفر في الجحود هكذا او لا هذا لازم له لازم له قال واما معنى الكفر في قوله ان الذين كفروا فانه الجحود وذلك ان الاحبار من يهود المدينه جحدوا نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا امره وهم يعرفونه كما يعرفون ابناء واصل الكفر عند العرب تغطية الشيء ولذلك سموا الليلة كافرا سموا الليلة كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته إلى أن قال فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته ووجودهم صفته في كتبه فهل يصح أن نقول ابن جلي يحصر الكفر في الجحود قطعاً له قاطعاً لا لماذا لان ابن الجرير يسير على مذهب السلف في باب الايمان والتكفير لكن لما كان الحديث هنا فيما يتعلق باليهود وكان عندهم شيء من الكتمان والجحود ناسب ان يذكر هذا المعنى قاطعاً لا بد من اعتذاري لهم والا ثم ثم اشكاله قال البغوي في تفسير الايه نفسها ان الذين كفروا سوء عليهم قوله ان الذين كفروا يعني مشرك العرب قال الكلبي يعني اليهود والكفر هو الجحود والكفر هو الجحود وأصله من الستري ومنه سمي الليل كافرا لأنه يسر الأشياء بظلمته وسمي الزرع كافرا لأنه يسر الحب بالتراب والكافر يسر الحق بجحوده والكفر على أربعة أنحا زاد على ما ذكره ابن جليل نحن كيف نصنع ننظر ما قاله ابن جليل ونأخذ منه وننظر ما قاله البغوي ونزيد عليه فليس كلام ابن جليل قاضيا على كلام البغوي وليس كلام البغوي في مواضع قاضيا على كلام ابن جريب لأن هذا شأن التفسير وهذا شأن الحق والبحث عنه تنظر في هذا وتنظر في ذاك قال ابن البغوي والكفر على أربعة أنحاء كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه كفر ابليس لعنه الله وكفر اليهود قال الله تعالى فلما اجاؤهم ما عرفوا كفروا به وكفر العناد هو ان يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر ابي طالب حيث يقول ولقد علمت بان دين محمد من غير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مثبت لوجدتني لو سمحا بذلك مبين واما كفر النفاق فهو ان يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب وجميع هذه الأنواع سواء كلها مستوية في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له قارن بين ما ذكره البغوي وبين ما ذكره ابن جريم فيه زيادة أو لا؟ فيه زيادة لأن هذا يذكر بعض ما دل عليه النص وهذا يذكر بعض ما دل عليه النص فابن جريم راعى ما يتعلق بالسياق والسباق فيما يتعلق بخطاب النص لبني اسرائيل ولذلك مثل بي باليهود البغوي هنا قسم الكفر الى اربعه انحاء وجعلها في مستوى واحد وكلها داخله في قول ما ان الله لا يغفر اي سركبه فلا فرق بينهما نقول نعم فلا فرق بينه لا ناتي وننفي ما ذكره البغوي من اربعه الانواع للكفر لكون ابن الجرير لم يذكر الا الا الجحود والا قد يصح الاستدلال بهذا لو قلنا بان هذا استدلال صحيح نقول هذا الذي ذكره البغوي من كون الكفر على اربعه انحاء ليس بصحيح لماذا لان ابن الجارين لم يذكر الا الا الجحول هذا لا يقوله طالب علم البت قال ابن سعدي في تفسير الايه ذاتها يخبر تعالى ان الذين كفروا اي اتصفوا بالكفر اذا اتصفوا بالكفر فهم كفار اولى فهم كفار قطعا اي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما زياده اولى لا؟ هذا زياده هذا فيه تعريض على الاسم عينيك كيف تفعل انت يا طالب العلم تنظر في كلام المفسرين وتجمع بين هذا وذاك وان منتقب تقول ذكر ابو الجنيد ولم يذكره ابن كثير الى اخره قل هذا ليس من شاني طالب الحق وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ يعني لا يدخل ولا يؤثر انهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وحقيقه الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول او جحد بعضه فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوه الا اقامه الحجه وكان في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في ايمانهم وانك لا تاسى عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسره اذا الجمع هو المتعين وقد ياتي العكس ياتي النص بالجحود ويفسر بالكفر وهذا له امثله كثيره اكتفي بمثال واحد قال القرطبي فلهذا قال تعالى وجحدوا بها اي الايات جحدوا بها يعني كفروا بها اذا قال جحد بالقران يعني كفر به جحد بالملائكه يعني كفر به واذا كفر به فهو كافر او ليس بكافر هو كافر واضح وجحدوا بها وسيقنتها انفسهم ظلما وعلوًا اي تيقنوا انها من عند الله وانها ليس السحر ولكنهم كفروا بها فعبر بالكفر عن عن الجحف فتاره المفسرون اذا جاء لفظ كافر ففسروا بالجحود ولا يمنع ثم زياده وقد ياتي جاحد او قليل في القران فيفسر بماذا بكفر لا اشكال فيه لان المراد في كل منهما تقريب المعنى ذكر لفظ يقرب من المعنى الذي دل عليه اللفظ وليس المراد انه مساوي له من كل وجه وانه لا يمكن ان يزاد معنى يدخل تحت المفسر بل المفسر يعني اللفظ المفسر يكون بعض مدلول المفسر ولا يمنع حينئذ ان ياتي ولو متاخر فيزيد معنى على المعنى الذي ذكره ذلك المفسر قال قرطبي ولكنهم كفروا بها وتكبروا ان يؤمنوا بموسى وهذا يدل على انهم كانوا معاندين ولهذا نظائر إذا قلوا جحدوا بها يعني الآيات قلنا نعم الآيات لا إيش كال فيه والمراد بالجحود هو لا كفر جحدوا بها أي كفروا بها نظيره ما يتعلق بالجحد بالقرآن أو بملك أو بالرسل أو بالأنبياء الآخر جحدوا بهم يعني كفروا وتأمل قول ابن جريق رحمه الله تعالى عند تفسين قوله تعالى إني كفرت بما أشركتموني من قبل قوله إبليس إني كفرت بما أشركتموني هذا في الخطبة يقول إني جحتت فاستر الكفر بماذا بالجحود إني جحتت أن أكون شريكا لله فيما أشركتمون فيه من عبادتكم من قبله في الدنيا إن الظالمين لهم عذاب أليم يقول إن الكافرين بالله لهم عذاب أليم من الله موجة هذا قول ابن الجريل نص على ماذا إني كفرت أي جحتت انظر البغوي ماذا يقول قال البغوي ان كفرتم بما اشركتموني من قبل اي كفرتم بجعلكم اياي شريكا في عبادتي وتبراتم من ذلك زاد على ابن جرير البراءه لا يقبل منه او نقبل قلنا نعم نقبل فاختصار ابن جرير على الجحود لا ينفي البراءه والاختصار على البراءه في تفصيل الكفر لا ينفي الجحود ولا ينفي التكفير قال اي كفرت بجعلكم اياي شريكا في عبادته وتبرات من ذلك ان الظالمين الكافرين لهم عذاب اليم فابن جرير لم يذكر البراءه بل عبر بالجحود فقط بخلاف البغوي فقد زاد البراءه قال السعدي السعدي رحمه الله تعالى اني كفرت بما اشركتموني من قبل اي تبرات من جعلكم لي شريكا مع الله فلست شريكا لله ولا تجب طاعات اذا هذا زياده او لا هذا زياده طالب الحق طالب العلم الذي يريد ان يكون على الصواب والجاده ينظر في كلام المفسرين ويجمع بعضه الى بعض ولا يصح ان ينسب لابن الجرير قول مع وقوف مع نص واحد فكيف ان ينسب الى تفسير نص ان الله تعالى اراد به كذا وكذا قل هذا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا ولا بد من الجمع بين كلام المفسرين بعضه لا الى بعض قال هنا فائده قال القرطبي في تفسير قول تعالى من سوره الانعام انظر كيف كذبوا على انفسهم لان ابن قرطبي كذلك يستدل ببعض كلامه القرطبي يرى التسميه عين يدن يشتق الوصف ولو كان جاهلا ولو كان ظانا انه على على هدى على مذهب ابن الجرير فيما مر معنا قال في تفسير قوله تعالى من سوره الانعام انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر قال القرطبي قول تعالى انظر كيف كذبوا على انفسهم كذب المشركين قولهم ان عباده الاصنام تقربنا الى الله زلفا الحجه هذه الاصنام ما عبدناها الا لماذا لكونها تقربنا الى الله تعالى زلفا هذا المراد بقول ماذا كذب المشركين بل ظنوا ذلك ان هذا هو الحق وظنهم الخطا لا يعذرهم اعذر يعذر وظنهم الخطا لا يعذرهم ولا يزيل اسم الكذب عنهم ماذا تفهم ان اسم الكذب لازم لهم وان ظنهم انهم على صواب ليس بعذرا بل يسمون ماذا كاذبين ما له سموهم كاذب قال ولا يزيل اسم الكذب عنهم وكذب المنافقين باعتذارهم الباطن وجحدهم النفاق من اخر كلامي رحمه الله تعالى هذا تجعله معك بماذا فيما يتعلق بي بعض الكلام الذي يذكره القرطبي كغيره من كونه يفسر تارة الكفر به بالجحود او لا يذكر ما يتعلق بي بالتسميه لان هذه المساله كما مرت معنا مساله بديهيه قام زيد فهو قائم هذا لا يتكلم فيها العلم لان هذا امر عقلي ثابت لا يمكن تقول قام زيد فهو قائم تحتاج ان تثبت بالقواعد والادله ان قام زيد قائم هذا عجيب كذلك إذا تلبس بالكفر فهو كافر فهو مشري الله عز وجل تارة يعبر بالذين كفروا وتارة يعبر بالكافرين وتارة يأتي بالمعنى الذي هو الشرك في نفسه حينئذ كل هذه على مرتبة واحدة فمن تلبس بالشرك فهو, فهو مشري ومن كذب فهو كاذب لا يحتاج إلى قول ما هذا كذب وليس بكاذب قام وليس بقائم هذا لا يتصور البته فكلام المفسرين وكلام العلم في باب المعتقد وغيره قد لا ينصون بالكثير لا ينص على ذلك وانما جاءت هذه المساله متاخره لوجود من ينازع لوجود من من ينازع ابن جرير وابن كثير وكذلك القرطبي نص في مواضع على ان من فعل الشركه فهو مشرك وحينئذ اذا كان هذا في موضع يكون في سائل المواضع محمولا على على كلام فيه والحاصل ان عدم ذكر ابن جرير او غيره تنصيصا على التكفير مع دلاله النص عليه كفرنا بكم لا يدل على النفي بل لا يخالف ما ذكر الله لانه لم ينص على ماذا على انه لا لا يستفاد من اللفظ التكفير لو قال كفرنا بكم لا يدل على تسميه قل نعم ابن الجرير خالف اما مجرد السكوت والتعبير بالانكار والجحود قلنا عبر بالانكار والجحود في بني اسرائيل فيلزمك عليه النفي ماذا التسمية إن رجع إلى نص آخر قلنا رجعنا هنا إلى نص آخر ثم العبرة بماذا بما دل عليه النص لا بما قاله ابن جليل ولا غيرهم فيجب مراعاة القواعد التي يذكر العلماء في التفسير يجب مراعاة القواعد والأصول التي يذكرها العلماء في التفسير قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاة والجزء السادس صفعة ثلاثمائة وتسعين تيمية له قواعد جيدة جدا في باب التفسير قال ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله الله نور السماوات والارض اي هادي اهل السماوات لا يضرنا ولا يخالف ما قلناه يعني استدل عليه بماذا ببعض اقوال المفسرين قال هذا القول لا يضرنا لا يرد قولنا ولا يخالف ما قلناه لماذا لانه بعض دلاله النص واذا فسر المفسر النص قاطبه حتى الصحابه إنما يذكرون بعض أفراد النص أو إن شئ تعبر أن يذكرون بعض معاني النص فلا يمنع حينئذ أن يكون ثم معنى آخر لم ينص عليه وإنما نص على بعض هذه المعاني لحاجة السائل إما سؤال وإما بيان إلى آخره لكن المراد هنا الرجوع إلى ذات النص فإذا دل النص على عدة معاني فذكر بعض الصحابة معنا أو معنيين حينئذ لا يكون هذا حاكم على النفي لا يكون حاكم على النفي بمعنى أنه ينفى ما لم ينص عليه الصحابة يقول إذا ذكر هذا المعنى لا يصح لماذا لو كان لنص على ابن عباس هذا لا يقول أحد البتة وإجمع المفسرين قائم من على ذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أي هادي أهل السماوات لا يضرونها ولا يخالف ما قلناه فانهم قالوه في تفسير الايه التي ذكر النور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير نور مطلق وهذا كذلك يقال في ماذا فيما يتعلق بتفسير الكفر في في الايات التي ذكرها ابن الجارين لانه يراعي ان الايه نزلت في اليهود فياتي بالسياق على ما يتعلق بالكفر المتعلق بيه باليهود فاذا ذكر التكفير واصول الكفر مطلقا هكذا تعصيلا لزمه ان يذكر ما يتعلق بالاصول واما اذا ذكر التكفير في سياق ففسره باعتبار السياق حينئذ لا يكون حده فيما لم يذكر مرقوم بين المعنيين فتذكر تاره معنى الكفر في سياق فقد يناسبه احيانا التعبير بالجحود وقد يناسبه احيانا التعبير بالبراء واذا ذكرت الجحود لا ينفي البراء وإذا ذكرت البراءه لا ينفي الجحود وكل منهما لا ينفي التسميه وانما تراعي ماذا ترعى السياق ففرق بين المطلق وبين المقيد يقول المتاميه ثم قول من قال من السلف هذه اهل السماوات والارض لا يمنع ان يكون في نفسه نورا فان من عاده السلف تبه من عاده السلف يعني الامر المطرد عند السلف في تفسيره ان يذكر بعض صفات المفسر من الاسماء او بعض انواعه هذه عاده السلف بل حتى في بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يذكر بعضا الا ان القوه الرمي خاص بالرمي او ذكر مثالا يناسب عصره ذكر مثالا يناسب عصره اعد لهم ما استطعت من قوه قال فان من عاده السلف في تفسيرهم ان يذكروا بعض صفات المفسر من الاسماء او بعض انواعه ولا ينافي ذلك ثبوت بقيه صفات المسمى لا ينفي لا يصح ان تنفي لانه لم يذكر ابن عباس هذا باطل بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقيه الانواع فيه وهذا قد قررناه غير مره في القواعد المتقدمه ومن تدبره علم ان اكثر اقوال السلف في التفسير متفقه غير مختلفه اذا ناخذ من هذا النص ان بعض السلف بل جرت عاده السلف ان يذكر بعض المسمى سواء كان اسما او كان حكما او نوعا الى اخره فيذكر بعض اطرافه ويسكت عن عن بعض ذكره لبعض مدلول النص ليس دليلا على نفي ما لم يذكره صحيح ليس دليلا على نفي ما لم يذكره فاذا قال ابن جرير انكرنا وجحدنا قلنا هذا بعض ما دل عليه النص فلا تستدل بهذه الجمله انكرنا وجحدنا على التسميه نفيها لان التسميه هذه ماخوذه من كفرنا بكم وهي منصوصه في كلامه رحمه الله تعالى قال ابن تيميه في بيان التلبس الجهميه الجزء الخامس صفحه 523 ولكن عاده السلف من الصحابه والتابعين كل منهم يذكر في تفسير الايه او الاسم بعض معانيه وابن جرير يعتبر من ائمه السلف حينئذ ذكر بعض المعاني ولم يذكر كل المعاني فاذا قلنا نزيد على كلامه غفرنا بكم التسميه وهي مدلوله بكلامه يريد لم نكون مخالفين لي ابن الجارين لانه لم ينص على النفي قال كل منهم يذكر في تفسير الايه او الاسم بعض معانيه التي يصلح للسائل كما ذكروا مثل ذلك في اسمه الصمد هذا يتعلق باب المعتقد واسمه الرحمن وغيرهما من اسمائه لا يريدون بذكر ما يذكرونه النافيه ما سواه مما يدل عليه الاسم فاذا ذكر ما يتعلق باسمه الصمد المحتاج اليه معناه انه صار مرادف له وكل من ذكر معنى اخر السيد ونحو ذلك صار منفيا هذا لم يقل به احد من من السلف وجميع اسماء الرب جل وعلا في القران والسنه ما نقل عن السلف انما هو ذكر لبعض المعاني هنيد لا نستدل بهذا الذكر لبعض المعاني نفي ما لم يذكر لا ننفي ما لم يذكر قال رحمه الله تعالى لا يريدون بذكر ما يذكرونه نفيا ما سواه مما يدل عليه الاسم كيف نعرف ما يدل عليه الاسم بلسان العرب نعم بلسان العرب ولذلك لا يفهم القران الا بلسان العرب كيف تعرف ترجع الى لسان العرب والبحث ليس في الحقائق الشرعيه وكذلك في سائل تفسير القران مثل تفسير قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير هذا يذكر صنفا او نوعا هذا يذكر احادا الى اخر حيث يذكر كل منهم بعض انواع هذه الاصناف وهذا كثير في التفسير هذا كلام ابن تيميه رحمه الله يريد صار معتمدا فيما يتعلق بماذا بفهم كلام المفسرين فلا يصح ان تستدل تقول هذا لم يذكره ابن جرير هذا لم يذكره ابن كثير هذا لم يذكره القرطبي هذا لم يذكره احد من المفسرين نقول هذا ليس بدليل شرعي لا بد من الرجوع الى ماذا الى الاصول الى فهم كلام الله تعالى وهل هذا الاستنباط مخالف لاصول ما اعتقد اهل السنه والجماعه ام لا فينظر في هذا الاعتبار وذكر رحمه الله تعالى قاعده عظيمه جليله لفهم كلام المفسرين حيث قال في الفتاوى 13 صفحه 341 هذه قاعده جميله جدا ومن الاقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا ومن الاقوال الموجوده عنه على ما يقال عن السلف ويظن بعض الناس ماذا انها متضاربه مختلفه وهي ليست كذلك قال ان يعبروا عن المعاني بالالفاظ المتقاربه لا مترادفه وهذا هو المشهور عند المفسرين بل ذكرت لك ان ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير بعض المفردات في القران هو جاري على هذا بمعنى انه يذكر انه يذكر معنى قريب من المعنى الذي دل عليه اللفظ قال لا مترادف فان الترادف في اللغه قليل واما في الفاظ القران فاما نادر اما معدوم مساله فيها نزاع وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه هذا قليل لا يمكن ان يعبر المفسر بمعنى يوافق اللفظ بجميع ما دل عليه اللفظ لجميع ما دل عليه اللفظ لان هذا اعجاز القران ان اللفظ يدخل تحته ما لا حصل من المعاني عين اذا لا يمكن ان ياتي بلفظ بمعنى مقارب للمعنى وانما شيء قريب قال رحمه الله تعالى وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معانيه بل يكون فيه تقريب لمعناه هذا من اسباب اعجاز القران ثم مثل انتبه قم معي فاذا قال قائل يعني من المفسرين يوم تمور السماء مورا ان المور هو الحركه ان المور هو الحركه كان تقريبا اذا فسر المور بالحركه كان هذا من باب التقريب لا انه مرادف له اذ المور يعني في لسان العرب حركه خفيفه سريعه فهو اخص من مطلق الحركه فمن فسر المور بالحركه قرب المعنى فقط ولم ياتي بتمام المعنى وكذلك اذا قال المفسر الوحي الاعلام كان قريبا او قيل اوحينا اليك انزلنا اليك اوحينا انزلنا هذا تقريب ليس مرادفا للانزال ليس مرادف للوحي او للايحاء من كل وجهين قال او قيل وقضينا الى بني اسرائيل اي اعلمناه وامثال ذلك وهذه تدخل تحتها كفرنا بكم جحدنا انكرنا وامثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق تقريب لا تحقيق بمعنى انه لم ياتي بالمعنى المساوي لمدلول اللفظ بل ترك بعض المعاني لو كان تحقيقا لاتى بالالفاظ الداله على معنى مساو للمعاني التي دل عليها النص لكنه قرب المعنى فقط قال فهذا كله تقريب لا تحقيق فان الوحي هو اعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإحاءا إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل العرب تضمن الفعل معنى الفعل هذه مسألة خلافية شهيرة بين الكوفيين وبين البصرية مسألة فيها نزاع فيها ردود ومصنفات وتعديه تعدية وبريتمية هنا يختار مذهب البصريين ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض يعني يقول ماذا الباء هنا بمعنى في عند متاميه كالبصريين لا وانما ينظر الى ماذا الى ان الفعل قد ضم من معنى فعل اخر عديه بالباء وليست هنا الباء جاءت بمعنى في ليست الباء جاءت بمعنى في وانما ضم من الفعل معنى فعل اخر عديه بفي عديه بفي واعبر بماذا بالباء ولذلك تقول بمعنى في حينذا الباء اما ان تجعلها بمعنى في وتجعل الفعل كما هو فناب حرف عن حرف وهذا مذهب الكوفيين ويرد بمنتميه ولا يراه مذهب البصرين عكس ذلك ان الباء هنا مستعمله لكن الفعل ضم من معنى فعل اخر يعد به بهذا الحرف سياتي امثله قال ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقامه بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج اي معنى نعاج الباب بمعنى مع ومن انصار الى الله اي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قال ونحات البصره من التضمين فسؤال النعجه يتضمن جمعها وضمها الى النعاج وكذلك قوله وان كهاد ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قول يشرب بها عباد الله ضمنا يروى بها ضمنا يروى بها ونظائره كثيره ومن قال لا ريب هذا تتم لي السامه لا شك هكذا المفسرون ذلك الكتاب لا ريب لا شك قال لا شك هذا ليس مساويا للاريب وانما هو تقريب فانما هو تقريبا مثل ماذا كفرنا بكم جحدنا انكر او تقريب ليس المراد به انه مرادف له من كل وجه فمن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب والا فالريب فيه اضطراب وحركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وفي الحديث انه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه احد فكما ان اليقين ضم من السكون وطمانين فالريب ضدهم ضم من الاضطراب والحركه ولفظ الشك وان قيل انه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه ليس مساويا له من, من كل وجه وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب هذا القران كثير هذا ذلك الكتاب هذا القران تميق ماذا يقول هذا ليس ليس ما يدل اللفظ ذلك للبعيد وهذا للقريب الكتاب في معنى المكتوب والقران في معنى المقرو اذا فسرت شيئا بماذا بما هو قريب ومثله كفرنا بكم جهادنا وانكرا قال هذا القران فهذا تقريب لان المشار اليه وان كان واحدا فالاشاره بجهه الحضور غير الاشاره بجهه البعد والغيبه فرق بين النوعين لفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القران من كونه مقروئا مظهرا باديا هذا فرق او لا هذا فرق ولذلك اذا قال ذلك الكتاب هذا القران حينئذ لا يكون هذا القران مكتوبا يلزمه الا يكون هذا القران مكتوبا قل لا ليس بلازم وانما ذكر لفظا قريبا من من الكتاب قال فهذه الفروق موجوده في القران فاذا قال احدهم ان تبس لا اي تحبس فاذا قال احدهم اي احد المفسرين ان تبس لا اي تحبس يعني فسر ماذا الابسال بالحبس وقال الاخر ترتهل معنى آخر ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد كما عبر هناك ماذا انكفرتم بما اشركتموني قال ابن جرير جحدتم وقال البغوي تبراتم بينهما خلاف لا ليس بينهما خلاف هذا عبر عن اللفظ ببعض معناه وما دل عليه وكذلك البغوي عبر بما دل عليه اللفظ بعض المعنى فنجمع بينهما حينئذ ماذا نقول البراءة والجحود والتسمية الى الى اخره قال رحمه الله تعالى لم يكن من اختلاف التضاد وان كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون اذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا اذا اردت ان تفهم كلام السلف فيما يتعلق بتفسير القران لابد ان تجمع اذا اردت ان تفهم الكفر والتكفير عند ابن الجرير لابد ان تجمع كلامه في سائر تفسيره وفي غيره من من المصنفات وجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا فان مجموعه عباراتهم يدل على المقصود من عباره او عبارتين لا تحتج بكلمه واحده لابن جرير وتترك سائر القواعد وتقول لم يذكر الا كذا وكذا ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهما كما يوجد مثل ذلك في الاحكام ونحن نعلم ان عامه ما يطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة او الخاصه كما في عدد الصلوات ومقادير وقوعها وموقيتها وفرائد الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف الوقوفي ورمي الجمال وموقيت وإن ذلك كل هذه ماذا؟ وأضحى بين كذلك ما يتعلق بأصل الدين من حيث معنى الإسلام ومعنى الكفر نحو ذلك إذن هذه قاعدة مطردة أو لا نقول نعم قاعدة مطردة فإذا فسر الكفر بالجحود لا يلزم من ذلك أن ينفى ما دل عليه لفظ الكفر بل نثبت على وفق ما دلت عليه الوصول العامه ومن القواعد في هذا الباب معرفه المراد وهذا يعين عليه جمع النظائر يعني لن تفهم المراد الا بجمع النظائر يعني الامثله قال في الفتاوى الجزء السابع صفحه 115 فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف معرفه المتكلم ومعرفه اصول المتكلم تفهم من كلامه ما لا يفهم من لم يعرف المتكلم صحيح او لا بمعرفه الاصول هذه تعين معرفه العاده المطردة فيما يتعلق بكلام الله تعالى اذا اطلق كذا واذا خصه كذا اذ يعينك على فهم الكلام قال فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف لانه بذلك يعرف يعني الجامع عادته في خطابه او يعرف عادته في خطابه واللفظ انما يدل اذا عرف لغه المتكلم التي بها يتكلم يعني النظر في المرادات اما الوقوف مع الجمله الذاتيه فقط هذا قصور قال وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه ودلاله اللفظ على المعنى دلاله قصديه اراديه اختياريه او قاصد عنيد لا يفهم قصده الا بكلامه الاخر اذا تكلم قصد واختار هذا اللفظ دون غيره لكن ثم ماذا ثم كلام اخر فلا بد من تقييد كما تنظر فيما يتعلق بالعموم ولذلك قعد الوصول لسيمه من تاخر انه لا يجوز الاحتجاج بالعام الا بعد البحث عن عن الخاص وكذلك لا يجوز الاحتجاج بالمطلق الا بعد البحث عن المقيد وهذا لسيمه بعد ان جمعت النصوص والتفاسير نحو ذلك ولا باس بهذه القاعده اما قبل فقد تناقش قال ودلاله اللفظ على المعنى دلاله قصديه اراديه اختياريه فالمتكلم يريد دلاله اللفظ على المعنى فاذا اعتاد ان يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له عنايه بالفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم مراده بها عرف عادته في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين للغير ولهذا ينبغي ان يقصد اذا ذكر لفظ من القران والحديث ان يذكر نظائر ذلك اللفظ يعني ان تنظر مثلا في ايه الممتحنه اجمع كل ما يتعلق بالايات التي بينت التوحيد ولا سيما ما يتعلق بالانبياء مع اقوامه ولا سيما ما يتعلق بالالفاظ الوارده في قصه ابراهيم عليه السلام ستجد ان هذا كله تفسير لايه الممتحنه قال رحمه الله تعالى ما دعى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغه القران والحديث اذا القران له لوا ليست مجرد الوقوف مع الالفاظ بل لابد من معرفه المراد قال فيعرف بذلك لغه القران والحديث وسنه الله ورسوله التي يخاطب بها عباده وهي العاده المعروفه من كلامه ثم اذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة عرف ان تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمعته وعرفت ان في هذا اللفظ استعمال لمعنى الخاص تنتقل الى ماذا الى لغة قومه هل هذا مستعمل عندهم بهذا المعنى او لا ان كان مستعمل عرفت انه مشترك ان كان خاصا عرفت انه حقيقة عرفية او تسميها حقيقة شرعية يعني ليست لغوية فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بهذا او خص هذا اللفظ بهذا المعنى قال ثم اذا كان لذلك نظائر في كلام غيره يقصد العرب وكانت النظائر كثيره عرف ان تلك العاده واللغه المشتركه العامه لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم بل هي لغه قومه ولا يجوز ان يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفه في خطابه وخطاب اصحابه إذن هذه قواعد لابد من مراعاتها لا سيما تفهم هذه النصوص مع القواعد العامة المضطردة في باب التوحيد وأصل الدين لأن معرفة الإيمان ومعرفة الإسلام ومعرفة التوحيد هذه أمور قطعية من جهة اللفظ ومن جهة المعنى وتفسر هذا بذلك وحينئذ نكون قد انتهينا من الجواب عن هذه الشباب بقي ما يتعلق به هذه الآية انتهينا من كفرنا بكم بقي ما يتعلق به بهذه الآية أمران الأمر الأول هل هذه الآية تفسير للكفر بالطاغوت أم لا الثاني هل ثم علاقة بين البراءة والكفر أم لا هل هو جزء منه أم أنه متغيران هذا إن شاء الله تعالى يأتي في وقت اللحن وقد نتأخر في الدرس في ما يتعلق بهذه الجزئية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين